موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم نواحدا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 دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف تفت شهاب ثاقب فاستفتهم همشد خلقا ام من خلقنا ان خلقناهم من طين لازب بل عجبت يسخرون وَإِذَا ذكروا لَا يذكرون وَإِذَا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم, وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا بل هم اليوم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 جنة على صور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معيين بيضاء رذة لا فيها غلٌ فون وعندهم قاصرات الطرف عين كانهم مكنون فاقبل بعضهم على بعض يقول وإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فراه في سواء الجحيم قالت الله لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أَفَمَا نحن بميتين إلا موتتنا وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز لمثل هذا،, لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إِنَّا جعلناها فِتْنَةً للظالمين انها شجره تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم لاكنون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم ثم مرجعهم لالى الجحيم انهم الفوا ضالين فهم على اثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم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 أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال يا وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظن رب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مذبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكنون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فَأَقُبَّلُوا إلَيْهِ زِفْرًا قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بْنُو لَهُ بُنِيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَرَادُوهُ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ الْأَسْفَلِينَ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حنيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم آوة للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين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 الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه